أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي